جبال أوتادوا وخلقناكم أزواج وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ومعاشا وبنينا فنقم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهدا وأن نزلنا من المعصرات ماء ان لنخرج به حبًا ونباتا وجنات الفاف إن يوم الفصل كان ميعادا يوم ين 119. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا 110. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا 111. لابثين فيها أحدا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 المرأة قدمت يداها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا